مطار ساو باولو الدولي، البرازيل. أكثر المطارات ازدحاماً في أمريكا الجنوبية، ويخدم أكبر مدينة في القارة. هناك تحديان يتجاوزان كل التحديات الأخرى. الوثائق المزورة لن تعود إلى هناك حسلاً ستبقى في البرازيل. وتهريب الممنوعات. إيجابي على وجود ممنوعات. البرازيل هي المحور الرئيسي للممنوعات المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وتصادر هنا كميات من الممنوعات أكثر من أي مطار آخر في أمريكا اللاتينية أجل إنها 17 قالبا وهذا كثير لم أرى شيئا كهذا من قبل مع رحلة تغادر كل أربع دقائق يصابق الضباط عقارب الساعة تعالوا ألقي نظره يوميا على مدار السنة الرحلات الجوية لا تتوقف أبدا وكذلك عمل أفراد الأمن في مطار ساو باولو الدولي هل سأدخل السجن؟ سامحني يا إلهي مطار ساو باولو الدولي البرازيل أكبر مطارات أمريكا اللاتينية يستقبل ما يزيد عن 275 ألف رحلة و42 مليون مسافر سنويا الشرطة هنا دائما في حالة تأخب ويرتدي بعض الضباط أحيانا ملابس مدنية ويختلطون بين الحشود باحثين عن أي نشاط مشبوه ونرى هنا أحد العملاء يقترب من امرأة تبدو متوترة بشكل غير معتاد. هل لا أعطيتني جواز سفرك رجاء؟ هل تسافرين وحدك؟ أجل تم اقتياد المسافرة من أجل تفتيش روتيني تدعي أنها معلمة وأنها مسافرة إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا هل في حقيبتك ملابس؟ ملابس وأحذية هل أحضرت الحقيبة معك سيدتي؟ أجل هل أحضرت الحقيبة بنفسك؟ أجل واستعملت العربة هل من الممكن أن تحمل الحقيبة؟ إنها ليست ثقيلة أترى أحملها بسهولة هذا غريب لا أستطيع أن أرفعها حتى هل تريد فحصها بالأشعة السينية؟ أجل عندما أخضعنا حقيبتها لفحص بالأشعة السينية لاحظنا وجود كمية كبيرة من المواد العضوية وهذا قد يكون مؤشرا على وجود ممنوعات إضافة إلى الملابس ماذا في الحقيبة أيضا؟ لدي ملابس ماذا عن الطعام؟ حاجاتي شخصية أي نوع من الأطعمة؟ طعام أحمل بعض الكعكي وأشياء أخرى أتحملين معك مفكرة ورقية؟ ماذا لا؟ رزمة مجلدات؟ أوراق كلها هنا يزداد توتر المسافرة شيئا فشيئا ويبدو أنها تواجه صعوبة في ذكر محتويات حقيبتها أعطينا رجاء مفتاح القفل أو مفتاح الحقيبة هل أضع حقيبة يدي هنا؟ بالطبع وقد تصبح أقل تعاونا هل هذا إجراء اعتيادي في المطار؟ أجل, أجل. على مرأى من الجميع؟ هل هناك أي مشكلة سيدتي؟ لا كل شيء على ما يرام لا مشكلة كل شخص موجود هنا لا مشكلة هو عرضة للتفتيش ولكنني ظننت أنه يمكننا القيام بهذا بشكل مختلف لا لا ذلك سيعني أنني سأعملك بشكل مختلف وسوف أعطيك معاملة تفضيلية عن الآخرين عن إذنك؟ أنا لا أخالف القانون لست مجرمة هل قال أي شخص إنك مجرمة؟ لم أقول ما تحدث هذا؟ ما هذا سيدتي؟ إنه الصباح الباكر في مطار ساو باولو الدولية ويتوجه العملاء الفيدراليون نحو البوابة الثانية من أجل تفحص جوازات السفر. ثابتت التورحة من غانا وعلى نحو 180 مسافرا ما هو سبب زيارتك؟ سياحة ومع انخفاض الازدحام عند البوابة يلاحظ العملاء بقاء مجموعة من المسافرين أيها السادة قفوا رجاء لا يمكنكم البقاء هنا فوجئنا برؤية ستة أشخاص جالسين على الأرض لم يكن بإمكاننا أن نتركهم هناك لأنهم كانوا يعيقون حركة مرور الجميع حسناً تعالوا معي دعونا نذهب إلى مكان آخر فقط تعالوا معي سيدي أخبرني بما تريد إن لم تخبرني بما تريده فكيف سأستطيع مساعدتك؟ مع اقتراب وصول الرحلة التالية يجب على العملاء أن يقود المسافرين إلى مكان آخر لكنهم يبدون عنيدين ومصممين على البقاء سيدي هيا بنا عليك أن تذهب إلى مكان آخر فقط ذلك هل فهم؟ رجاء القف عندما سألناهم عما يريدونه رفضوا الإجابة وفقط رددوا الشرطة الفيدرالية الشرطة الفيدرالية ما الذي تريده يا سيدي؟ الشرطة الفيدرالية نحن من الشرطة الفيدرالية نحن من الشرطة الفيدرالية ألا تستطيع رؤية ذلك؟ الشرطة الفيدرالية لن نقوم بإعادتكم سوف نذهب فقط إلى غرفة أخرى هل تعاونتم معنا رجاء؟ الشرطة الفيدرالية حسناً نحن الشرطة الفيدرالية أريد أن أعرف مطالبكم لا أكثر يزداد مستوى التوتر وما يزال العملاء لا يملكون أي إجابات ما زال المسافرون جالسين على الأرض رافضين التعاون أنستي أنستي أنستي أنيستي أنيستي أنيستي أحضرهم هيا نأخذهم هيا نأخذهم ولكن كل ما أحتاجه وأن تتبعني إلى الغرفة الأخرى هل تفهمني سيدي أريد فقط أن تتبعني حسناً بقينا نحاول إقناعهم بالمجيء معنا ولكن لسوء الحظ اضطررنا في نهاية المطاف إلى إزاحتهم بالقوة سننقلهم حتى لو اضطررنا إلى نقلهم واحداً واحداً علينا أن نقوم بذلك جميعاً ما من سبيل أخرى في النهاية قرر رجال الشرطة أن يتصرفوا بسرعة لا نريد أن نعود لا نريد أن نعود علينا أن نأخذهم إلى الغرفة الأخرى أوقف عملاء مكافحة الممنوعات إحدى المسافرات المتجهات إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا والتي تدعي أنها تعمل كمعلمة لكن توترها الواضح جعل الشرطة تشك في أنها تخفي شيئا غير قانوني وهم على وشك اكتشاف ماهيته هذا صيدتي أنت تعلمين ما هذا صحيح؟ لأنني أعلم ما هو إنها قوالب كل هذا كان في حقيبتي؟ لا أدري هل تقولين إن أحدهم دس شيئاً في حقيبتك؟ لا أدعي ذلك هذا جيد هل تقول إنني كنت أحمل معي كل هذا؟ لا لقد قمت بتسجيل هذه الحقيبة باسمك وفي داخلها وجدنا كل هذا لا أخفي ذلك أنا لا أناقش الحقائق الحقيقة هي أنني سألتك فيما إذا كانت هذه تخصك وقد أكدت أنها حقيبتك وبالنسبة لي فهي مسجلة باسمك أما بالنسبة إلى محتويات الحقيبة فهي قصة أخرى هل أستطيع إجراء مكالمة؟ لا سيدتي لأنك رهن الاعتقال ولا بأي شخص؟ لا بأحد أفراد العائلة؟ لا ليس في الوقت الحالي لديك الحق في إجراء مكالمة هاتفية مع أي شخص ترغبين وإلى أي مكان ترغبين ولكن ليس في هذه اللحظة حاولت المسافرة أن تنأى بنفسها عن محتويات الحقيبة ولكن بالنسبة إلى الشرطة وبحسب الأدلة فهي رهن الاعتقال وبينما بدأ الخبراء الجنائيون بفحص الحقيبة ومحتوياتها فإن مقاومة المرأة المبدئية أخذت تضعف كم كيلو تحملين؟ لا أدري أنت وضعتها في الحقيبة؟ لا أعلم لا أعلم أخبروني بأن لا أمس الحقيبة وأخبروني بأن أذهب إلى وجهتي دون أن أفتحها هنا وهنا وهنا لدينا ست حقائب نسائية وعلى الخبير الجنائي أن يؤكد الآن مما قد صنعت تلك القوالب قمنا بإجراء اختبار هل ترين كيف أصبح اللون أزرق؟ هذا يؤكد وجود الممنوعات والنتيجة هي ممنوعات كانت كمية الحمولة 18 كيلو و342 جراما، وتعد هذه واحدة من أكبر المصادرات في السنوات القليلة الماضية في المطار 17 قالبا هذه كمية كبيرة كيف يمكن لهم أن يكونوا قد قلقوا بشأنك إن لم يكلفوا أنفسهم عن إخفاء هذه الممنوعات؟ لم أفتح الحقيبة مطلقا. لم يحاولوا حمايتك ولو قليلا. لم أرف في حياتي شيئا كهذا نعم نحاول في بعض الأحيان حث الأشخاص على التحدث أحاول أن أراقب انفعالاتهم وبينما كنت أتكلم معها لاحظت كم هي محرجة من الموقف بالنسبة للمسافرة يبدو أن مدى جدية الموقف قد أثر فيها وبدأ عليها التأثر الشديد ولكن الأسوأ لم يأتي بعد كان لديها الحق في مكالمة هاتفية وقررت الاتصال بابنتها البالغة ثمانية أعوام مرحبا؟ مرحبا يا ابنتي مطار باولو الدولي في البرازيل ألقت الشرطة القبض على إحدى المسافرات المتجهات إلى جنوب أفريقيا كانت تحمل معها ما يزيد عن الثمانية عشر من الممنوعات هل ترين كيف أصبح اللون أزرق؟ هذا يؤكد وجود الممنوعات وعليها الآن أن تشرح ما يحدث لابنتها الصغيرة مرحباً, مرحبا يا ابنتي مرحباً يا أمي هل قمت بمنادات خالتك رجاءً؟ مرحبا سأخبرك بما حدث لقد حدث ما كنا نتوقع حدوثه أنا الآن في ساو باولو مع الشرطة الفيدرالية بداية أطلب منك أن تسامحيني كما أطلب يا أختي الحبيبة أن لا تعتني بها فقط ولكن أن تعطيها الحب والحنان في أثناء غيابي ليس لدي متسع من الوقت هل أستطيع التكلم معها لثلاثين ثانية؟ مرحباً ابنتي هل تذكرين ما كنا نتحدث عنه في المنزل منذ عدة أيام؟ عندما أخبرتك بأن شيئا قد يحدث؟ لقد حدث هل تسمعينني؟ لا تبكي يا حبيبتي لا تبكي ياكي والبكاء وإلا لن أكون قادرة على تحمل الموقف أرجوك لا تبكي هذا كاف يا سيدي لا أستطيع الاحتمال أكثر حسنا بإمكانك الذهاب وبينما كانت المرأة تتعافى من صدمة الاتصال يواصل الخبراء الجنائيون تحقيقاتهم ويكتشفون أدلة مهمة جدا في داخل الحقيبة هذه الممنوعات تحمل علامة دلفينا صغيرا وهو موجود هنا أيضا الشيء نفسه العلامات الفارقة قد تساعد على تحديد مصدر الممنوعات من الأهمية بمكان أن نبحث عن علامات كي نتمكن من ربط الممنوعات بالعصابة التي أنتجتها وفي تلك الأثناء تم اقتياد المرأة إلى قسم الشرطة حيث اعترفت بكل شيء لما قررت فعل هذا؟ هل تنام على سرير؟ أنا؟ أنا لا أفعل. أنام على الأرض مع ابنتي. هل تعملين؟ لا. ما آخر عمل لك؟ كان عملا في حضانة الأطفال. أنا أعمل مدرسة. علي تراكم في الفواتير وفي الديون. أربي ابنة صغيرة. لذلك يا سيدي، الظروف هي ما جعلت مني مجرمة. تظنين تهريب الممنوعات جريمة؟ إن كنت تريد مني الحقيقة فهناك أمور أسوأ. ربما الجريمة والخطف والسرقة وأنا لا أنتمي إلى عالم الجريمة لقد باعوني حلما ولقد صدقتهم انتهت الآن إجراءات الاعتقال لمحاولتها تهريب أكثر من 18 كيلوغراما من الممنوعات قد تواجه عقوبة تتروح بين الخمس سنوات والخمس عشرة سنة أولت الشرطة أن تتحدث مع مجموعة من المسافرين القادمين من غانا الذين رفضوا التحرك ولم يكن أمام الشرطة خيار سوى حملهم بالقوة لا نريد أن نعود لا نريد أن نعود يجب علينا أن نصطحبهم إلى الغرفة الأخرى دعونا ننقلهم إلى هناك لكي يصبح الطريق سالكا يريدون قتلي في غانا لن يقوم أحد بقتلك يا سيدي تستطيع أن تبقى هنا في البرازيل يظن العملاء أن المسافرين قد يكونون طالبي لجوء لن تعود إلى هناك أتفهمني؟ امشي معي, امشي معي. خلال شهر واحد قدم إلى البرازيل 49 شخص طالبين اللجوء معظمهم من إفريقيا لن تعود إلى هناك حسناً ستبقى في البرازيل ورغم جهود رجال شرطة المضنية فإنهم يبقون عاجزين عن إقناع المسافرين بأنهم في أي دن آمنة هل تستطيع المشي يا سيدي؟ إنه أفضل لك هل تستطيع المشي؟ لا أعلم إن كان السبب هو الخوف أم أن شيئا آخر حدث لهم وجعلهم يفقدون الثقة في ممثلي السلطة، لربما تعرضوا للخداع من قبل السلطات في الماضي. الشرطة الفيدرالية. أنا من الشرطة الفيدرالية يا سيدي. كدنا نصل، كدنا نصل. إن أصدقاءك هناك. عندما اضطررنا إلى حملهم من البوابة الثانية إلى الثالثة كان علي طلب المساعدة لأن الموقف كان صعبا جدا كان الشخص ثقيلا جدا وقويا جدا وبعد أن تمكننا من نقله تبعه الآخرون هيا بنا جميعا دعونا نذهب من هذه الطريق هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا يذهبوا. في نهاية المطاف مشى المسافرون وحدهم بعد أن أدركوا أن رجال الشرطة يريدون مساعدتهم ما عدا رجلا واحدا سيقتلونني في غانا سيقتلونني في غانا الشخص الوحيد الذي سيقتله هو أنا هل تفهم؟ أكاد أموت بسببك حسنا، سني لا تسمح لي بهذا المجهور سيقتلونني في غانا لن يؤذيك أحد يا سيدي سيقتلونني في غانا لا تقلق يا سيدي لا أريد غانا أجل؟ لصلتة الفيدرالية لن يؤذيك أحد قاتل، قاتل سيدي حسناً أهلاً بك في البرازيل تستطيع طلب اللجوء هنا هل هذا واضح؟ لا تقلق سوف تبقى هنا هل تفهمني؟ ابقى هنا ادخل أهلاً بك سيدي أخيراً انتهت المهمة بنجاح أولئك المهاجرون الأفارقة يستطيعون الآن طلب اللجوء وبحسب القانون البرازيلي فإن اللجوء مضمون لأي شخص يتعرض لاضطهاد عرقي أو ديني أو سياسي أو لأولئك الذين حياتهم معرضة للخطر بسبب صراعات كبيرة أو انتهاكات حقوق الإنسان لن تعودوا إلى غانا أبداً لن تعودوا إلى غانا ستبقون هنا في البرازيل هل هذا واضح؟ ابتسموا لا تقلقوا سيبقى المسافرون في المطار حتى تعطي اللجنة الوطنية للاجئين حكمها على طلب لجوئهم العشرة مساء مطار ساوطول الدولي إنها ساعة مفصلية للشرطة الفيدرالية حيث يبدأ الصعود إلى رحلات متجهة إلى آسيا وأفريقيا وكلتاهما منطقتان باحتمال عال لتهريب الممنوعات فجأة يتلقى قسم الشرطة مكالمة الشرطة الفيدرالية مساء الخير من البوابة الثالثة سنرسل عميلنا لإلقاء نظرة حسناً قامت أجهزة التفتيش برصد حقيبة تعود إلى فتاة فلبينية الجنسية قبل أن تصعد إلى الطائرة ويبدو عليها الاضطراب الشديد هناك عدة أنواع لردود الأفعال بعض الأشخاص يبدون متعاونين يصغون ويتكلمون معنا كل شخص يتصرف بشكل مختلف هذه المرأة بشكل خاص كانت متوترة بشكل كبير طوال الوقت ما الخطأ الذي ارتكبته؟ واجه العملاء صعوبة بالغة في فهم كلامها فاستدعوا مترجما واستمروا في عملهم لحين قدومه سيدتي بما تشعرين الآن؟ بالتوتر متوترة هل تعرضت للاعتقال من قبل؟ هل سبق وتعرضت للاعتقال؟ هذه المرة الأولى المرة الأولى؟ يا إلهي ربما يملك رجال الشرطة تفسيرا لحالة المرأة أول مرة تعتقلين؟ المرة الأولى كنت في السجن لسنين عديدة لقد تحطمت يجعلني هذا متوترة الموقف يوترها لقد تحطمت لقد تحطمت خطيبها هو السبب إن خطيبي هو من أرسلني إلى هنا إنه خطيبي ساعدني يا إلهي ساعدني ساعدوني حتى أذهب إلى المنزل المعذرة يبدو أنها تبالغ في التمثيل صحيح؟ يبدو أن حالتها تزداد سوءاً لكن رجال الشرطة يشكون في أن ما يرونه هو تمثيل في محاولة لتجنب المحتوم. في هذه اللحظة من المهم جدا أن تهدئي. الهدوء شيء جيد. من الأفضل لك أن تكون هادئة. ليست في بصرنا فعل شيء الآن. مطار ساو باولو الدولي في البرازيل. أوقفت الشرطة الفيدرالية مواطنة فلبينية بعد أن أظهرت الأشعة السينية حمولة مثيرة للشكوك ضمن حقائبها التحقيق لا يزال جاريا ليس في وسعنا فعل شيء الآن <تصفيق> الحقيبة الفارغة لها وزن مثير للريبة فباشر العملاء في فحصها من كل الجهات سوف نلقي نظرة هنا حاول ألا تلحق ضررا بالحقيبة بسرعة اكتشفوا وجود رزم مخفية في جدران الحقيبة دعنا نلقي نظرة على الجانب الآخر يبدو أن طريقة الإخفاء ليست احترافية لم أرى في حياتي صفيحة كهذه داخل حقيبة هذا غريب لأن جهاز الأشعة يمكنه كشفها ولأن الحقيبة عادة لا تحتوي على صفائح كهذه يعمل خبير الأدلة الجنائية الآن ليحدد محتويات هذه الرزامة ظهر اللون الأزرق إيجابي توجد ممنوعات النتائج واضحة لكن المرأة تتصرف وكأنها لا تفهم ما يجري ما اللون الذي ترينه؟ إنه الأبيض لا، اللون الآخر هناك هل تريدين الاقتراب أكثر لكي تتحقق منه؟ لا أستطيع أن أره. لا. ربما تحتاجين نظارة نعم لهذا السبب نقص التعاون من جانبها يؤخر العملية هل ترين بشكل أفضل الآن؟ ما هو اللون؟ أزرق إنه اختبار للممنوعات لم أرى ممنوعات في حياتي أجل، ولكن حين يتحول اللون إلى الأزرق فالسبب هو أن النتيجة أتت إيجابية إنها تؤكد وجود ممنوعات في المادة لم أرى ممنوعات من قبل طوال حياتي مطلقاً تبدأ المرأة بالهلع من جديد عند تقييدها بالأصفاد أي يمكن أن أسجن؟ هل من الممكن؟ هل سأذهب إلى السجن؟ من المرجح كلا دعوني دعوني أذهب إلى المنزل أرجوكم أنا آسف للغاية سيدتي أعذروني هل سأمضي بقية بقية حياتي في السجن هنا أرجوكم بكت كثيرا وقالت إنها لم تكن تعلم أنها تحمل ممنوعات لم نستطع أن نعرف فيما إذا كانت تبكي لأنها لم تعلم فعلا أم لأنها كانت ذاهبة إلى السجن أرجوك يا إلهي ساعدني أرجوك أن تساعدني وتغفر لي سامحني يا إلهي سامحني كان وزن الرزم الاثنتين والعشرين من الممنوعات يزيد عن سبعة كيلوغرامات وربع الكيلوغرام. إلهي أرجوك يا إلهي أرجوك أرجوك يا إلهي إلهي ستقوم المرأة الآن بإجراء المكالمة الهاتفية وقد اختارت أن تكلم عائلتها. مرحبا من هناك لقد تم اعتقالي سوف أذهب إلى السجن أنا ذاهبة إلى السجن. سأذهب إلى السجن لا أصدق المعذرة عليك أن تنهي المكالمة حسنا أعطيهم السماعة رجان حسنا مع السلامة تصطحب شرطة المسافرة إلى زنزانة داخل المطار وهناك ستجلس منتظرة حكمها قد تواجه عقوبة تتروح بين 5 إلى 15 عاما في السجن لمحاولتها تهريب أكثر من 7 كيلوغرامات من الممنوعات تعمل الشرطة الفيدرالية في مطار ساوباولو الدولي على مدار الساعة على مراقبة جميع المسافرين القادمين والمغادرين غالبا ما يتعاملون مع قضايا معقدة لكن في بعض الأحيان فإن تعاملهم مع المسافرين قد يكون مسليا لا ما من داع يا سيدتي أنت أرجنتينية كيف تقولون رحلة موفقة لا أعلم كيف تقولونها بوين فياخي بوين بون ویاژه، ویاژه، بون ویاژه، ویاژه، بون ویاژه، شکر انجمن، آرژانتینی، بون ویاژه، بون ویاژه، بون ویاژه، لطفا صحیح، بون ویاژه، عجل، بون ویاژه، بون ویاژه، بون ویاژه، آه، بون ویاژه، بون ویاژه صحیح خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية حطت ما يقارب المائتين وستين رحلة داخلية في المطار وبينما لا تشكل معظمها اي خطر يتم تفتيش كل رحلة منها بطريقة دقيقة جدا في عام 2017، احتجزت الشرطة مائتين وثلاثين مسافرا بسبب تهريب الممنوعات سبعة منهم كانوا على متن رحلة داخلية حطت للتو رحلة من مدينة ماسيو البرازيلية وتقوم الشرطة باستجواب مسافر يثير مسار رحلته الشكوك تعال من هنا رجاء طار من ساو باولو البارحة إلى مدينة ماسايو وقد عاد اليوم وهو متجه إلى أفريقيا أنت قادم إلى ساو باولو أجل. ومن ثم ستتجه إلى جوانفيل ذاهب في إجازة أين مقصد الإجازة؟ نهام حسنا نهام جوهانسبيرغ أجل لقد خلطت بين جوهانسبيرغ وجوانفيل تشوشت تبدو أجلبته مشوشة كم حقيبة معك؟ فقط هذه هذه فقط؟ لا شيء آخر؟ لا لا شيء يدعي الرجل أنه لم يسجل أي حقيبة باسمه لكن الشرطة متقدمة عليه بخطوة وتعلم أنه سجل حقيبة <تصفيق> كلاب الشرطة وسيلة سريعة للتعرف إلى الحقيبة التي تعود للمسافر ذهب من ساو باولو إلى مدينة أخرى عائدا بعدها إلى هنا وقد وجدوها هل هذه حقيبتك؟ نعم هل أعطاك أيها أحد؟ لا لا؟ حسناً تقدم وقم بفتحها المسافر يراقب في حين يقوم رجال الشرطة بتفتيشها بسرعة مطار صابول باولو الدولي في البرازيل أوقفت الشرطة الفيدرالية مسافراً يثير الشكوك قادماً من مدينة ماسايو البرازيلية إذا تقدم وقم بفتحها يجرى تفتيش دقيق لحقيبته تقدم وألقي نظرة ما هذا؟ إنها ممنوعات صحيح؟ تم تقييد الرجل على الفور وأخذ إلى المقر الرئيسي لبدء إجراءات اعتقاله ماذا سيكون خيارك سيدي؟ إما أن تساعدنا على اكتشاف أصحاب هذه الممنوعات وإما أنها جميعها ملكك يباشر خبير الأدلة الجنائية العمل بسرعة لفحص محتويات الحقيبة سنقوم بإجراء اختبار ابتدائي على هذه المادة التي كنت تحملها سأخذ هذا السائل الأحمر وإذا تحول إلى الأزرق عند ملامسته للمادة فهذا يعني أنها ممنوعات، واضح؟ إيجابي، ممنوعات كنت تحمل الممنوعات وسوف يتم اعتقالك وقام ضابط الشرطة بكل حذر بجمع الأدلة هذه الصفائح شائعة الاستعمال وتحتوي عادة على كيلوغرام واحد من الممنوعات وتتقبل الضغط لذلك تصبح قاسية عادة ما تحمل علامة فريقة مع رمز من نوع ما كنوع من العلامة التجارية لمنتج الممنوعات إنها توضع بغرض التعريف إما للتعرف إلى من يقوم بنقلها أو إلى مكان توجه الشحنة هذه الشحنة والتي قبلها كانت كلتا تحملان علامة الدلفين. هذا الرابط يقرب العملاء من كشف شبكة تهريب الممنوعات. الوزن الكلي بلغ 21 كيلوغراما و 905 غراما من الممنوعات، مما يجعلها إحدى أكبر المصادرات خلال عام 2017. لديك الحق في إجراء مكالمة هاتفية. أعلم أن الموقف صعب ومحرج، ولكن ما حدث قد حدث. عليك أن تفكر في الحاضر وفي المستقبل عليك أن تتطلع إلى الأمام هل لديك أحد من العائلة أخ أو عم أو قريب أو صديق ترغب في التحدث إليه يا سيد؟ لا لا لا أريد التحدث إلى أحد لا تريد أن تتصل بأي شخص الآن متأكد؟ يرفض الرجل الاتصال بعائلته لكنه يقرر الاتصال بشخص آخر طلباً المساعدة. هل تتذكر ذلك الشخص الذي عرض علي ذاك العمل؟ ذاك الذي طلب مني أخذ بعض الاستوانات لأولئك الأشخاص لقد تبين أن الحقيبة كانت مملوءة بالممنوعات والآن أنا رهن الاعتقال لا أعلم ماذا يجب أن أفعل لم أكن أعلم بوجود الممنوعات فيها ما أعلمه هو أنك دائما كنت عونا لي وأنا الآن أطلب المساعدة حسنا شكرا لك سيتم نقل المسافر إلى سجن حكومي في انتظار إصدار الحكم عليه لمحاولته تهريب ما يقارب 13 كيلو من الممنوعات سيواجه عقوبة تتروح بين الخمسة والخمسة عشر عاماً في السجن وصلت رحلة للتو من أنجولا والتفتيش روتيني على قدم وساق. أهلاً بكم بالبرازيل مرحبا أنت تتحدث البرتغالية صحيح أجل. ما غرض الزيارة؟ سياحة السياحة أين؟ ساو باولو ساو باولو؟ كم من الوقت ستبقى؟ أسبوعين عشرة أسبوع؟ أسبوعين؟ ماذا ستفعل في ساو باولو بالأسبوعين؟ ما خططك؟ أن أرى العائلة والأصدقاء عائلتك تقيم هنا في ساو باولو؟ أجل هل تملك رقما نستطيع الاتصال به؟ لا لا هم في الخارج بانتظاري حقا؟ أين في الخارج؟ في المطار انتظر لحظة من فضلك سوف أذهب لألقي نظرة انتظرني هنا تم اقتياد شاب من أجل الاستجواب وقد أثار توتره ريبة الشرطي الفيدرالي هل هذه زيارتك الأولى؟ زيارة الثالثة للبرازيل ماذا فعلت في المرتين الماضيتين؟ الشيء ذاته زيارة الأصدقاء والعائلة والتسوق وشراء المنعات كل السعادة وكل المرح هذا المسافر يزعم أنه طالب وأن هذه هي زيارته الثالثة إلى البرازيل لزيارة عمته إذن في ساو باولو ما هي الأماكن التي زرتها؟ لقد مكثت في براج ولقد رأيت أه... لكن براج ليست مقصدا للسياح لم يكن قادرا على تحديد مكان إقامته ولم يكن يعلم ماذا فعل سابقا وشعرت بأنه كان يكذب علي لقد قلت إنك ذاهب إلى فندق ومن ثم قلت إنك ذاهب للقاء عمتك هي سوف تذهب هل ستقيم إذن في الفندق أم في منزل عمتك؟ لا أولا سأذهب إلى الفندق سوف أشتري خط هاتف تمهل، إذن هي ليست في الخارج؟ أجوبة هذا المسافر متناقضة وكلما زاد ضغط ضابط الشرطة غير أقواله من جديد أصبح الآن في زيارة لأغراض طبية ما الذي حدث؟ هل فقط عضلات الساق؟ كان ذلك نتيجة حادث سيارة أنا هنا من أجل الاستشارة الطبية هل تملك تأمين طبيا لأجل ذلك؟ هل تقصد تأمين السفر؟ أجل لأنك قادم من أجل تلقي علاج طبي في البرازيل أو استشارة لذلك يجب أن تمتلك تأمين سفر. المسافر يملك الوثائق ولكن هناك مشكلة واحدة إنه منتهي صلاحية مطار باولو الدولي في البرازيل أوقف ضابط الشرطة مسافرا قادما من أنجولا ويدعي أنه قادم إلى البرازيل بغرض السياحة ولكن بعد الاستجواب تبدلت روايته إلا أن الشرطية لا يزال يشك بأمره إنه منتهي الصلاحية عندما نقدم طلباً للتأمين الصحي يجب أن يغطي الرحلة كاملة رغم كل شيء قرر إعطاءه فرصة أخيرة هل هناك أحد ينتظرك في الخارج؟ بالتأكيد لأننا سنذهب لنلقي نظرة إلى الخارج بالتأكيد. أريد الذهاب لأرى إن كنت سأستطيع إيجاد من ينتظرك يأخذه الضابط إلى بوابة القادمين ليرى إن كان هناك من ينتظره هل هو أنجولي؟ أجل أتمنى أن يكون ذا سجل النظيف وألا فإن موقفك سيزداد تعقيدا أخبرني أن لديه صديقا ينتظره خارجا ذهبت خارجا لأبحث عنه لأنه لم يكن يملك رقم هاتف صديقه المحمول ها هي بوابة القادمين هل هو هذا؟ لا, لا؟ لقد نظر وحدق بنا أهو ذا؟ لا لو كان هنا لوجب أن يكون في هذه المنطقة إذن هو ليس هنا صحيح؟ من هل الواضح أنه ليس هنا هل تؤكد ذلك يا سيدي؟ أنت تؤكد جيد دعنا نعد تأكدنا من أنه لا أحد ينتظره كما توقع الضابط تماما لم يكن هناك شخص بانتظاره لكن المسافر يصر الآن على أنه يملك مالا كافيا لزيارته التي تمتد لاسبوعين. وبينما كان الضابط يعلم أنها كذبة جديدة سمح له بتفقد أمتعته أتذكر أين وضعت نقودك؟ كان يحاول إخفاء حقيقة أنه لن يجده أبداً كان يعلم أني أعلم أنه لا يملك ذلك المبلغ من النقود في حقيبته أن النقود التي ذكرتها؟ لا نقود في الحقيبة صحيح؟ لا وصل الضابط في النهاية إلى استنتاج سيدي لسوء الحظ تستطيع أخذ أمتعتك وسيجب عليك أن تعود أدراجك لأنك لا تملك سوى 150 دولارا في محفظتك وبالرغم من ذلك تنوي قضاء أسبوعين في البرازيل وأنت لا تملك حجزا فندقيا ولا حتى المال الكافي للحصول على حجز ولكن كل ما أخبرتني به كان غير منطقي أبدا هل وضعت أغراضك جانبا لأنه علي أن أبلغك رسميا بأنه عليك العودة لأنك لا تملك المتطلبات اللازمة لذا يجب عليك أن تجمع أغراضك بالنسبة إلى المسافر فإن رحلته إلى البرازيل قد انتهت لعدم قدرته على تحقيق شروط الدولة فقد رفض دخوله رحلته القادمة ستكون العودة إلى بلده الأصلي يعتبر مطار باولو الدولي المطار البرازيلي الوحيد الذي تقلع منه رحلات مباشرة نحو آسيا ومن ناحية إحصائية فإن الصين هي المنتج الأكبر للبضائع المقلدة التي تباع في أنحاء الكوكب ولهذا السبب فإن الشرطة تعتبر أي رحلة قادمة من الصين كتهديد محتمل يراقب العملاء المسافرين القادمين على متن رحلة من هونغ كونغ وإحدى السيدات تثير الشبهات فهي على ما يبدو تسافر وحدها مع عدة حقائب كبيرة وقد أشار جهاز الأشعة الصينية إلى وجود أغراض عديدة ذات حجم متماثل وهذا ما دفع العملاء إلى التدقيق بشكل أكبر في جهاز الأشعة الصينية كان من الواضح أنها ليست حقيبة سائح اعتيادية وليست حقيبة شخص يسافر في عمل لم يكن هناك سوى القليل من الملابس وما من أحذية على الإطلاق أنت تفهمين اللغة البرتغالية صحيح؟ تعالي معي تدعي أنها لا تفهم اللغة البرتغالية لكن العملاء سرعان ما يكتشفون كذبها هل جواز سفرك بحوزتك؟ حسناً حسناً أنت تفهمين ما أقوله تفهمين كلامي أنت تعيشين هنا؟ أين تعيشين؟ في جادة مورتش الخامسة والعشرين الخامسة والعشرين؟ كان بوسعها أن تفهم كل ما يدور حولها وهي تستطيع التحدث بالبرتغالية لأنها تعيش في المدينة إنها تتحدث البرتغالية وتعيش في البرازيل هذا الكذب على الشرطي زاد من الشكوك حولها هل يمكنني أن أضع حقيبتك هنا؟ هل أساعدك؟ كم يوما بقيتي في الصين؟ 12 يوماً 12 يوماً؟ لكن ماذا عن ملابسك؟ ألا تحملين أي ملابس؟ ملابس؟ ها هي فقط هذه الملابس؟ تبدو عليها علامات التوتر كما أنها لا تحمل أي مقتنيات شخصية في حقائبها وقد شكل عملاء في أنها تخفي شيئا. مطار ساو باولو الدولي البرازيل أوقف عملاء الجمارك مسافرة قادمة من هونغ كونغ مع كمية أمتعة مثيرة للاستغراب هل يمكنني أن أضع حقيبتك هنا؟ هل أساعدك؟ وينتقلون الآن إلى تفحص محتويات الحقائب وماذا عن ملابسك؟ ألا تحملين أي ملابس؟ ملابس؟ ها هي فقط هذه الملابس؟ هل فتحت الحقيبة سيدتي؟ كمية كبيرة من البضائع من الواضح أنها من أجل التجارة في البرازيل بإمكانك الجلوس هل تريدين بعض الماء؟ أظن أنها تشعر بالتعب. الانزعاج يبدو واضحا على المسافرة. توجد فقط سماعات هنا. يفتش العملاء البضائع ويؤكدون أنها نسخ مقلدة معدة للبيع على أنها بضائع أصلية. على الرغم من أن هذا غير واضح للعيان إلا أنها نسخ مقلدة صحيح الحقيقة هي أن الأفراد لا يسمح لهم بإحضار أي بضائع بغرض التجارة فقط الشركات ما يسمح لها بذلك وحصراً عن طريق الطرود هذه ليست الطريقة المناسبة لاستعمال حقائب السفر كم يبلغ سعر؟ هذه القطعة سيدتي عين السمكة تساوي ثلاثة ريالات برازيلية ثلاثة أو أربعة ثلاثة ريالات برازيلية لو كانت هذه البضاعة أصلية لما كان سعرها منخفضا هكذا السعر لا يغطي التغليف لإنهاء العملية يجب على العملاء أن يسجلوا القيمة الكلية للبضائع المصادرة وبسبب الكمية الكبيرة من البضائع الرخيصة في هذه القضية قرر العملاء توثيقها من خلال وزنها كم يبلغ وزن الأغراض جميعاً؟ 32 كيلو جراماً تقريباً 32 كيلو جراماً. بحسب القانون البرازيلي، فإن تهريب البضائع بكميات كبيرة لا يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لكن البضائع سوف تصادر من قبل هيئة الدخل الوطني وبسبب كونها بضائع مقلدة فسيتم إطلافها هذه المرة الثانية صحيح توقف عن فعل هذا تم إخلاء سبيل المرأة ولكن خالية الوفاض. هذه المرة طلقت إنذاراً ولكن في حال تكرار ذلك فإن العواقب ستكون أقصى الجريمة الأكثر شيوعا في مطار ساو باولو الدولي هي تهريب الممنوعات ما هذا سيدتي؟ أنت تعلمين ما هذا صحيح؟ لأني أعلم ما هو ولكننا قد نشهد جرائم دولية أخرى استخدام وثائق وتأشيرات دخول مزورة أو تهريب بضائع مقلدة وأسلحة كلامك غير منطقي علي أن أبلغك بشكل رسمي بأن عليك العودة إلى بلدك البرازيل من الموقعين على اتفاقية حماية اللاجئين سيقتلونني في غانا الشخص الوحيد الذي ستقتله سيدي هو أنا سني لا تسمح بهذا المجهود سيقتلونني في غانا أي شخص يقول إنه تعرض إلى أي نوع من الاضطهاد أو أن سلامته الجسدية معرضة للخطر في بلده الأصلي فمن حقه القانوني أن يطلب اللجوء لا أحد سوف يضعك على متن طائرة ويعيدك إلى بلدك سوف تبقى هنا هل فهمت؟ تقع على عاتقنا مسؤولية حماية حدود بلدنا من الأشخاص الذين يأتون إلى هنا ليقوموا بنشاطات غير قانونية ما اللون الذي ترينه؟ الأبيض لا هذا اللون هنا الأزرق إنه الأزرق إيجابي على وجود الممنوعات كما أننا مسؤولون عن تفكيك العصابات الدولية التي تستخدم المطارات لارتكاب جرائمها لم يكلف نفسهم عناء حمايتك لم أرى شيئا كهذا في حياتي